سورة النحل مكية من مقاصد سورة التذكير بالنعم الداله على المنعم سبحانه وتعالى التفسير اتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون اقترب ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه تنزه الله تعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينذل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك بالله فلا معبد بحق إلا أنا فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتنا بنواهي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق فلم يخلقهما باطلا بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته تنزه عن إشراكهم به غيره خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة مهينة فنما خلقا من بعد خلق. فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق مبين في جداله به والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم أيها الناس ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل هذه الانعام التي خلقناها لكم أمتعاتكم تقيلة في أسفالكم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة على الأنفس إن ربكم أيها الناس لرؤوف رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الأنعام والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وتحمل عليها أمتعتكم ولتكون جمال لكم تتجملون به في الناس ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق؟ هو كل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم له جميعا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم ومنهما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب وينبت لكم من جميع الثمرات إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمته سبحانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ودلل الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء والقمر وجعله نورا والنجوم مذللات لكم بِأَمْرِهِ القدري بها تهتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك إن في تسخير ذلك كله لدلالات وَاضِحَةٍ على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم فهم الذين يدركون الحكمة منها وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به ويدركون أن الله قادر ومنعم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما غضا لينا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ وترسفنا تشقع باب البحر وتركبون هذه السفن طلبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة ورجاء أن تذكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل وأجر فيها أنهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعمكم وزرعكم وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا وعلامات وبالنجم هم يهتدون وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارا وجعل لكم النجوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلة افَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ وَغَيْرَهَا كَمَن لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ عَظَمَةَ اللهِ الَّذِي يَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ وَتُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إن الله لغفور رحيم وإن تحاولوا أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تخفون أيها العباد من أعمالكم ويعلم ما تظهرون منها لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابدهم يوم القيامة ليرموا معهم في نار جهنم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله والذين لا يؤمنون بالبعث للجزاء قلوبهم جاحدة وحدانية الله لعدم خوفها فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب وهم متكبرون لا يقبلون الحق ولا يخضعون له لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين حقا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال ويعلم ما يظهرونه منها لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم عليها إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له بل يمقتهم أشد المقت وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث ماذا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لم ينزل عليه شيئا وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذبهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتبعهم قد متر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم فهدم الله أبنيتهم من أسسها فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا بها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 ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به ويقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة وكنتم تعدون أنبيائي والمؤمنين بسببهم قال العلماء الربانيون إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت. وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي ظن منهم أن الإنكار ينفعهم فيقال لهم كذبتم قد كنتم كافرين تعملون المعاصي إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ويقال لهم ادخلوا حسب اعمالكم ابواب جهنم ماكثين فيها ابدا مَقَرًا مقرا للمتكبرين عن الايمان بالله وعبادته وحده وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا أنزل الله عليه خيرا عظيما للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة من النصر وسعة الرزق وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا ولنعم دار المتقين لربهم بانتثال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين جنات إقامة واستقرار يدخلونها تجري الأنهار من تحت قصورها واشجالها لهم في هذه الجنات ما تشتهي أنفسهم من الماكل والمشرب وغيرهما بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجزي المتقين من الأمم السابقة الذين تتوفاهم الملائم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر تخاطبهم الملائكة بقولهم سلام عليكم سلمتم من كل آفة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله وما ظلمهم حين أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بالكفر بالله فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها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 ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين وقال الذين اشركوا مع الله غيره في عبادتهم لو شاء الله ان نعبده وحده ولا نشرك به لما عبدنا احدا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا ولو شاء ان لا نحرم شيئا ما حرمناه بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما امروا بتبليغه وقد بلغوا ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئه واختيارا وأرسل إليهم رسلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبد الله وحده ويترك عبادة غيره من الاصنام والشياطين وغيرهم فكان منهم من وفقه الله فآمن به واتبع ما جاء به رسوله وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه فوجبت عليه الضلالة تسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك فإن الله لا يوفق للهداية من يضلها وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جهدين فيه مؤكدين له لا يبعث الله من يموت دون ان تكون لهم حجه على ذلك بلى سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموت فينكرون البعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إن إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك إنما نقول لشيء إذا أردناه كن فيكون لا محاله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم، لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزه، ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة. لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها. الذين صبروا وعلى ربهم هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقه أهليهم وأوطانهم وصبروا على طاعة الله وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم فاعطاهم الله هذا الجزاء العظيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما ارسلنا من قبلك ايها الرسول الا رجالا من البشر نوحي اليهم فلم نصر رسلا وان كنتم تنكرون ذلك وهذه سنتنا المضطرده فاسالوا اهل الكتب السابقه يخبروكم ان الرسل كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكه إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة وبالكتب المنزلة ونزلنا إليك أيها الرسول القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح ولعلهم يعملون أفكارهم فيتعظوا بما تضمنه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون افا الذين دبروا المكايد ليصدوا عن سبيل الله ان يخسف الله بهم الارض كما خسفها بقارون او يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في اسفارهم وسعيهم لمكاسبهم فليسوا بفائتين ولا ممتنعين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو أمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه فالله قادر على تعذيبهم في كل حال إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلى خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة وله وحده يسجد الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مع عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطعاة وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وقال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين انما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وله وحده ما في السماوات وما في الارض خلقا وملكا وتدبيرا وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا أفغير الله تخافون لا بل خافوه وحده وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هو ما بكم أيها الناس من نعمه دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يعبد وحده ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا استجاب دعوتكم فصرث ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم هذا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم ومنها كشف الضر ولهذا قيل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلموا شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام الهه وأن لها قسما من أموالكم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وينسب المشركون لله البنات ويعتقدون أنها الملائكة فينسبون إليه البنوة ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور فأي جرم أعظم من هذا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كضيم، وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شده كراهية ما أخبر به وامتلأ قلبه همما وحزنا ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه يتوارى من القوم من سوء ما بشر أيمسكه على أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى تحدثه نفسه أي يمسك هذه البنت على ذل وانكسار أم يئدها فيخفيها في التراب ما أقبح ما يحكم به المشيكون حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب على وجهها ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمد محدد في علمه فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون حقا إن لهم النار وإنهم متركون فيها لا يخرجون منها أبدا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم تالله لقد بعثنا رسلا الى امم من قبلك ايها الرسول فحسن لهم الشيطان اعمالهم القبيحه من الشرك والكفر والمعاصي فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامه فليستنصروه ولهم يوم القيامه عذاب موجع وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع وَأَنَّ يكون الْقُرْآنَ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ فَهُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذلك لايه لقوم يسمعون والله انزل من جهه السماء مطرا فاحيا به الارض باخراج النبات منها بعد ان كانت قاحله جافه ان في انزال المطر من جهه السماء واخراج نبات الارض به لا دلاله واضحه على قدره الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ ثَرْثِوٍّ وَدَمِ الْلَّبَنَنَ خَالِصَ لَبَنَنَ خَالِصَ سَائِغَ الْشَّارِبِينَ وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها حيث نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم ومع هذا يخرج لبنا خالصا نَقِيًّا لذيذا يطيب لشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعناب فتتخذون منه مسكرا يذهب بالعقل وهو غير حسن وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون فهم الذين يعتبرون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وألهم ربك أيها الرسول النحل وارشدها أن اتخذي لك بيوتا في الجبال واتخذي بيوتا في الشجر وفيما يبنيه الناس ويسقفونه ثم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 ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات، واسلك الطرق التي الهمك ربك سلوكها مدلله. يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان فيه الأبيض والأصفر وغيرهما فيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض إن في من النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون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 ثم يميتكم عند انقضاء اجلكم ومنكم من يمتد عمره إلى اسوا مراحل العمر وهو الهرم فلا يعلم مما كان يعلمه شيئا إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده قدير لا يعجزه شيء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براء وردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسود فليس الذين فضلهم الله في الرزق براد ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك فكيف يرضون لله شركاء من عبيده ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم فأي ظلم هذا وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل, وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم أيها الناس من جنسكم ازواجا تأنسون بهم وجعل لكم من أزواجكم أولادا وأولاد أولاد ورزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها بالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لا يملكون أن أي رزق من السماوات ولا من الأرض ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لهم ولا علم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم لا تعلمون ذلك فتقعون في الشرك به والدعاء مماثلته لأصنامكم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه وحرا اعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء فهو يبذل منه في الخفاء والجهل ما يشاء فلا يستوي هذان الرجلان فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة الثناء لله المستحق للتناء بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق ان يعبد وحده وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد عليهم هو مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره وهو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظهر بمطلوب هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنانكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعاً ولا تكشف ضرا ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه بل هو أقرب من ذلك إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء إذا أراد أمرا قال له كن فيكون والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم أيها الناس من بطون امهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا وجعل لكم السمع لتسمعوا به والابصار لتبصروا بها والقلوب لتعقلوا بها رجاء ان تشكروه على ما انعم به عليكم منها الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات مهيئات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قبض أجنحتها وبسطها ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر إن في ذلك التدليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا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 والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحه وجعل لكم من جلود الابل والبقر والغنم خياما وقبابا في الباديه مثل بيوت الحضر يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لاخر ويسهل نصبها وقت نزولكم وجعل لكم من اصواف الغنم واوبار الإبل واشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستضلون به من الحر وجعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو وأجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد وأجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب فلا ينفذ السلاح إلى أجسادكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا فَإِن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين فَإِنْ أَعْرَضُوا عن الْإِيمَانِ والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا وليس عليك حملهم على الهداية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة الرسول الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر ثم بعد ذلك لا يسمحوا للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه ربهم فالآخرة دار حساب لا دار عمل وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب وَإِنَّهُمْ يُمَهِّلُونَ بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُمْ بَلْ يدخلونه خَالِدِينَ فِيهِ مُخَلَّدِينَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم فانتق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الدعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا بالله وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بِيَانًا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أيها الرسول يوم نبعث في كل أمة الرسول يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان هذا الرسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك ونزلناه هداية للناس إلى الحق ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه وتبشيرا للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم إن ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ان الله يأمر عباده بالعدل باي يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد ولا يفضل احدا على أحد في الحكم إلا بحق يجب ذلك التفضيل ويأمر بالإحسان بأن تفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه وينهى عن كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا وينهى عما ينكره الشرع وهو كل المعاصي وينهى عن الظلم والتكبر على الناس يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بكل عهد عهدتم الله أو عهدتم الناس عليه ولا تنقضوا الايمان بعد تغليظها بالحلف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه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 إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول مثل امراه حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها واحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب تصيرون إيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من امه أعدائكم إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود هل تفون بها أو تنقضونها وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله ويوفق من يشاء بفضله لذلك ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا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 ولا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله واضلالكم غيركم عنها ولكم عذاب مضاعف ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تتدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد وترك الوفاء به إنما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم أيها الناس من المال واللدات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا وما عند الله من الجزاء باق فكيف تؤثرون فانيا على باق ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل عملا صالحا موافقا للشرع ذكرا كان او انثى وهو مؤمن بالله فلنحيينه في الدنيا حياه طيبه بالرضا بقضاء الله وبالقناعه والتوفيق للطاعات ولنجزينهم ثوابهم في الاخره باحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمرهم إن سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمه وعليم بما لا ينسخ منه قالوا إنما أنت يا محمد كاذب تختلق على الله بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل لهم أيها الرسول نزل بهذا القرآن جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد ونسخ منه بعض وليكون هداية لهم إلى الحق وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان وهم كاذبون في دعواهم فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مصرين على ذلك ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله والتكذيب بآياته إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها من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 فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان فهو مرتد عن الإسلام فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافاه لكفرهم على الآخرة وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدلة على الإيمان واولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشتكون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ثم جهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وصبروا على مشاقه إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون هو اذكر أيها الرسول يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه لا يحاج عن غيرها لعظم الموقف وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها مستقرة والناس من حولها يتخطفون يجيئها جزقها هنيئا سهلا من كل مكان فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروها فجزاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا حتى صارا كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فيما أنزله عليه ربه فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف وهم ظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فاكلوا أيها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب أكله واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم حرم الله عليكم من المأكلات ما مات دون ذكات مما يذكى والدم المسفوح والخنزير بجميع أجزائه وما دبحه ذابحه قربانا لغير الله وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار فمن الجاته الضرورة إلى أكل المذكورات فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إثم عليه فإن الله غفور يغفر له ما أكل رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا ايها المشركون لما تصفه السنتكم من الكذب على الله هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون منرهوب. متع قليل ولهم عذاب أليم له متع قليل حقير باتباعهم أهوائهم في الدنيا. ولهم يوم القيامة عذاب موجع ولما ذكر الله ما حرمه من الماكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك كما في الآية السادسة والأربعين بعد المئة من سورة الأنعام وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب فجزيناهم ببغيهم فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم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 ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنبهم رحيم بهم ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعوهم فقال إن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير مديم لطاعة ربه مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ولم يكن من المشركين قط شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وكان شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليه اختاره الله للنبوة وهداه إلى دين الإسلام القويم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين واعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح وانه في الاخره لمن الصالحين الذين اعد الله لهم الدرجات العلى من الجنه ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام وما كان من المشركين قط كما يزعم المشركون بل كان موحدا لله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فِيهِ من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أُمِرُوا بالتفرق فيه وَإِنَّ ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة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 ادعو أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وقياده وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرا وتهديبا فليس عليك هداية الناس وإنما عليك إبلاغهم إن ربك هو أعلم بمن طل عن دين الإسلام وهو أعلم بالمهتدين إليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وإن أردتم معاقبه عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أداهم وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك ولا تحزن لإعراض الكثار عنك ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به فهو معهم بالنصر والتأيد